صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد انتهينا في المرة السابقة إلى الكلام على حديث المعازن رضي الله عنه من الباب الأول قال الشيخ محمد بن عباب رحمه الله وعن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشير الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين وقلنا يعني مراجعة سريعة نراه هذا الحديث معاذ بن جابر رضي الله عنه وهو من أعلى من الصحابة رضي الله عنه مثل قال في حقه معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برطوة أي متقدما أمام العلماء قوله كنت رضيف النبي عليه السلام يعني يركب خلفه على الحمار في جواز الارداف على الدب بشرط أن يشق ذلك على الدب أن يكون ذلك في استطاعة طاقة الدب حتى لا يكون في ذلك أذن لهذا الحيوان في وفي من فوق ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يركب على حمار مع أن كثيرا من الناس قد يئنفوا عن مثل ذلك وقالنا مسألة الركوب على الحمار من عدمه مثل ذلك يخضع للعرف يورك فضال العرف ففي عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان حمار يورك كان ولكن كان فيه دواد يعني افخم من ذلك يركب دبه يركب فرس يركب بناقه اما الحمار فقد يعني لا يركبه بعض المتكبرين أما في يمينه هذه وفي المدن حيث لا توجد الحمير، فلا معنى أصلاً أن أحد يأتي بحمار ثم يركب عليه ويقول هذا فيه تواضع، لا هذا فيه مخلفة لي، هذا فيه مخلفة لأعراف الناس. ثم قال: قوى سلام أتدري ما حق الله على العباد؟ كانت طريقة النبي عليه السلام في كثرة الأحوال. حينما يريد أن يعلم أحد من الصحابة مسألة ما، يطرح المسألة في صورة سؤال وجواب. فهذا بيكون أشحذ للذهن، يعني الإنسان ينتبه أكثر في صورة السؤال والجواب. وعلى فكرة بمناسبة سؤال والجواب، كتَفَّحَ المجيد يعني يوجد له كتاب آخر. اسم تلخيص فتح المجيد سؤال وجواب. هو ده كتاب موجود على ممكن تجدوه على المكتبة الشاملة او موجود على على الشبكة النت يعني. تبحث تلخيص فتح المجيد سؤال وجواب. لا مع تلخيص نمط فهو طال ملف أه صاحبه أه اسمه مضحي ابن عبيد المعثم الشمري مضحي الشمري يا الشمري ا ل ف ل ش م ر ي الفتح المجيد صور السؤال وايه يعني بمناسبه لإيه السؤال والجواب يعني وقلنا أن حق الله على عباد حق الله على عباد ما يستحقه عليه وهي كما أخبر النبي عليه السلام أن يعبده ولا يشرك به شيئا والكلام بقى اللي يقول هنا اللي هو حق العباد على الله حق العباد على الله هل للعباد ابتداءا حق على الله عز وجل قلنا لا ليس لهم حق ابتداء ولكن الله عز وجل تفضل وأنعم علينا بأن أحق على نفسه حقه هو الذي أحقهم على إيه على نفسه سبحانه وتعالى لما من حيث الأصل يعني ليس لنا حق على الله تبارك وتعالى إبدا ده نسميه استحقاك إنعام وفضل آه وليس استحقاك إيه مقابلة ده خلافة لمن؟ للمعتذر المعتذر عندهم ده حق يعني إيه لازم ناخده وربنا بجله لو لم يوفي به يبقى كده ايه كان ظالم العباد ولا يعذ بالله هذا قول للمعتزله وليه معنى تاني بجانب ان هو استحقاق انعامه فضل ان هو متحقق بالكون لا بد ان يقع لماذا لان الله بجله هو الذي وعد واذا وعد الله تعالى ايه لا يخلف يبقى اصلا كلمة حق كلمه حق من حس المعنى يعني في اللغة متحقق وقوع يقول لك الله الحق يعني هو الحق يعني متحقق وجوده سبحانه وتعالى يعني موجود ده اعلى حاجة يعني في الوجود سبحانه وتعالى ده نقطه أعظم, اعظم الأمور اعظم الامور التي تدركها العقل وجود الله تبارك وتعالى فلما نقول حق العباده على الله يعني ده لابد ان يقع لان الله جل الذي الذي وعد بذلك قلنا قوله قلت الله ورسوله أعلم ده في حسن الأدب اولا من معاذ رضي الله عنه لما كل إنسان بين يده شيخ يعني يقول الله ورسوله أعلم يرد العلم لله تبارك وتعالى يعني بنقول كده إحنا بالدارج ما يقطعش على اللي أشج الشيخ يقول اللي يقول ما عنده ده أدع إن يخرج له الفائدة كاملة الله ورسوله أعلم هذه نقولها في الأمور الشرعية في حياة النبي عليه السلام وبعدها وفاته. بعد وفاته باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام كان الواسطة التي بها علمنا الدين أما في الأمور الدنيوية فلا يشرع ذلك للنبي عليه السلام الآن ميت صلى الله عليه وسلم فكسيم الأمور الدنيا لا يعلمها بطبيعة الحال لأن الله عز وجل لم يطلعه عليها قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا قال الشيخ عبد الرحمن أي وحده بالعبادة أي وحده بالعبادة وبعدا نقل أجزاء شعر للبنو قيم رحمه الله من كتابه النونية النونية اللي المسمى الكافية الشافية لا تقادر فرق النجيه قال عبادة الرحمن غاية حبهم مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان وحيلا في بعض النقلات أو المقاطع بنحاول نقرأ لأن في نسخ كثيرة من فتح المجيد فيها سقط وفي حاجات مش موجودة فالحاجة اللي بشعر أن فيها سقط أو كده هنحاول إحنا نقرأها بحيث نستدرك هذا النقص إيه بأداء أداء شر من النية فات مقيم ويقيم فيها العبادة إن هي العبادة مضرع على الحبولي على الحب والذل الحب والذل تبارك وتعالى ولا تتم هذه العبادة ولا تكون إلا بتبعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا باتباع الهوى ولا النفس ولا الشيطان قوله ولا يشرك به شيئا أي وحده بالعبادة يعبد الله ولا يشرك به شيئا هي هياها هتساوي فما يكفر بالطاوط أيؤمن بالله هتساوي لا إله إلا الله كل لا تؤدي نفس, نفس المعنى فالنفس يفعل إثبات ولا يشرك بالله شيئا أي وحده بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. لابد من التجرد من الشرك يعني ترك تركه، ترك الشرك. الإنسان يترك الشرك، ينخالع من الشرك. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آثيم بعبادة الله وحده اللي لن الله يشرب الله تبارك وتعالى. إبى نعم بيعبد الله ولكن هذه العبادة لا تكون عبادة نافعة لأن وقع معها لشر وحسب اجتمع العبادة مع الشرك والإمام مع الكفر لحالات هنأت عليها إن شاء الله قال وفيه أن العبادة هي التوحيد يعني ديت مسألة من مسائل الشيخ محمد زكارة في في المسائل وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه العبادة النافعة هي التوحيد العبادة النافعة هي التوحيد الخصومة فيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المشركين وتخيل هذا أو تصور هذا الحال المشركون كانوا يع... يعبدون الله ويعبدون الأصنام. كانت طائفة كبيرة من المشركين يعبدون الله، ولكن مع عبادة الله يعبدون لـ الأصنام. كما قال قائلهم: ما نع... وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. مع أن في مشركين تانيين كان فوم إلحاد وانكار. و... بس طائفة كبيرة من مشرك العرب يعبدون الله ويعبدون إيه؟ غيره فالجاء جاء بي النبي عليه الصلاة والسلام هو أن ينخلع ويطرق عبادة غير الله تبارك وتعالى وأن يعبد الله وحده. يبقى لمن هنا صارت الخصومة في هذا التوحيد لأن مثلا لو كان قال لهم أعبد الله مع الأصنام لا يتصور وجود خصومات اللي بطبيعة الحال هذا هو الموجود هذا هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلما أمرهم بالتوحيد مع ذلك أن يتركوا عبادة الأوثان والأصنام يبقى على ذلك وقول الخصومة بين النبي عليه السلام وبين المشركين وكذلك بين الأنبياء وبين قومهم من القفة وفي بعض الآثار الإلهية الآثار الإلهية يعني منسبة لله تبارك وتعالى الآثار الإلهية يعني منقول الله عز وجل وإمكان يعني هذا الآثار ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع والمعنى معنى صحيح إني والجن والإنث في بين عظيم يعني أمر عظيم يستاهل الوقف ما هذا الأمر أخلق ويعبد غيري مع أن الطبيعي والمنطقي وأن من يخلق يعبد وأرزقوا ويشفروا سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعص يعني هذا معنى صحيح لا فيه ولكن من حس السند اللي السند الضائف قال قوله حق العباد على الله ألا يعذب ما لا يشرك به شيئا قال الحافظ الحافظ من ابن حجر اقتصر على نفي الاشراك لانه يستدعي التوحيد بالاقتضاء يعني هو قال وحق العباد على الله قال يعذب ما لا يشرب به شيء كان الطبيعي استكولي قال لا يعذب من عبده وحده لا شريك له ولم يشرك به شيء ولكن اقتصر على النص الثاني من, من الكلمة اللي هو نفي الشرك ابن حجر بيقول ان ده يقتضي ان هيأتي بالتوحيد طالما ترك الشرك يبهو هيأتي بالتوحيد بالاقتضاء واللزوم ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم لان هيطرق الشرك وهيعبد الله كيف يعبد الله تبارك وتعالى يبحث عن, عن رسول يتبعهم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله مشرك ومثله قول القائل ومن توضع صحة صلاته أي مع سائر الشر يعني هذا النص كغيره من النصوص يفهم في ظل النصوص الأخرى يعني لا بد أن يفهم النصوص الأخرى سيضم إليها الأحاديث والنصوص اللي فيها لابد من ايتيام بالشهادة ولابد من ايتيام مثلا بأعمال القلوب وهكذا يضم النصوص بعضها إلى بعض قوله أفلا أبشر الناس في استحباب البشارة بشارة المسلم بما يصره وفيه ما كان عنه الصحابة من الاستبشار مثل هذا يعني دا يدلك أو يعكس لك حياة الصحابة رضي الله عنه ماذا كان بماذا كان يستبشرون وما الذي كان يصرهم يعني كان أعظم ما يستبشرون به هو أن يبشروا برحمه الله تبارك وتعالى والنجاة من عذابه طيب وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ألا يعذب نحن عارفين طبعا أن عذاب الله تبارك وتعالى هو في النار قد يكون عذاب على التأبيد والخلود وقد يكون عذاب ولو لوقت من الزمان ما شكنا؟ بل عذاب ده قد يكون عذاب على التأبيد والتخليد يعني يدخل النار ليخرج منها وقد يكون هذا العذاب لوقت يسير أو طويل يعني. فإيه منف في الحديث؟ هل المنف التخليد؟ ولا من في العذاب مطلقاً؟ نحن نقول إيه ألا يعذب يعني لا يعذبهم عذاب خلود وده معناه انه ممكن يخش النار بس لن يعذبه بمعنى انه لن يخلده في, في النار ولا لا يعذب بمعنى لا يدخل النار أصلاً آه المعنى سياق يحتمل المعنى ولكن المعنى الأول أنه لا يعذبهم بإطلاق ده الظاهر من ساكل الحديث يعني هو معاذ وبشر الصحابة بإيه آه يعني الظاهر والظاهر البشارة أنه لا يعذب إيه أصلا ماشا جدا وده محمول أنه بالتوحيد ويتجنب الشرك بشرط أن حسناته ترجح عليه على سيئات ما وإن كان المعنيين ممكن إيه هذا لهم احتمالات يعني إذا هنقول والله من وحد الله لا يشرك بشيئا ولكن رجحت السيئات على الحسنات ده معرض للعذاب ولكن لو عذب يبقى الحديث معناه أو في حق هذا الرجل لن يعذبه الله عذاب إيه؟ عذاب خلوه ما ولكن لو أتى بالتوحيد معناه في الشرك بحيث أن حسناته رجحت على سيئاته هنقول في حقه لا يعذبه الله مطلقاً ماشي كما؟ احنا التوحيد هنا اللي بنقصده وده ظاهر للآيات والأحاديث التوحيد معنى النطق بالشهادتين انه وقته بالشهادتين ولم يشرك بالله عز وجل لم يشرك الشرك الأكبر ولكن معرض إن ياتي بالذنوب بالزنوب والمعاصر قوله لا تبشرهم فيتكلوا يعني يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال وفي رواية عند البخاري فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإسم هو امتسل أمر النبي عليه السلام ولكن لما حضرت الوفاة وقع بين أمرين متعارضين وقع بين أمرين متعارضين الأمر الأول نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تبشرون والأمر الثاني خاف أن يدخل تحت وعيد من كتم إيه؟ علما الجمع الله بالجامع من النار فماذا يفعل كتم هذا العلم إلى أن حضرت الوفاة ثم أخبر بهذا لهذا العلم حتى لا يقع تحت الوعيد والعلم اللي معاذ رضي الله عنه كتمه ليس هو التوحيد ولكن فضل التوحيد واضح كده لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون التوحيد ولا يشركون بالله شيئا ولكن اللي كان متصور أنه لا يعلمه كثير من الصحابة فضل التوحيد إن هذا الحديث في فضل عظيم جدا من وحد الله ولم يشرك به شيئا لم يعذبه الله يعني ذا من اللي ما يكون اللي فيه يعني طمع في فضل الله تبارك وتعالى فده فضل زائد أو ده بنسميه علم إيه علم زائد لا يلزم أن يعلمه كل الناس فلذلك صح أن يكتمه إيه معاذ رضي الله عنه أما أصل التوحيد ونفي الشرك وما شابه لا يجوز لأحد أن يكتمه ارحمكم. قال الوزير أبو المضفر للوزير ابن هبيرة: الوزير قال: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الهما الأذكياء الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة. ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم يعني ده مصير من ابن هبيرة وده بالفعل قول كثير من شرح الحديث أنه هو كتم هذا العلم عندما يظن أن هذا العلم يضره. حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه ممكن بعض الناس لما تحدثهم بهذا الفضل العظيم يوم يتكفل يبقى كان بيصلي خلاص يقطع الصلاه يقطع الفعل الخيرات وترك المنكرات يبقى ده مثل هذا العلم يضره مثل هذا العلم إيه؟ يضره فده محمل حسن محمل حسن ولكن السياق إنه لا تبشرهم بهذا الفضل حتى لا يتكلوا أي كثير من الناس على هذا الفضل العظيم ويتركوا الزيادة في الطعام قال وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحس على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك إخلاص العبادة هذا المعنى جينا به بالنفي الشرك لما نقول العبادة مع نفي الشرك نفي الشرك ديك ممكن نشيله ونحط ما تنهي إخلاص العبادة اليتام بالعبادة مع, مع الإخلاص بمعنى نفي, الإيه؟ نفي الشرك بل لا تسمى عبادة يعني لا تسمى عبادة حقيقية عبادة نافعة ينتفع بها العبد يوم القيام والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في صورة الأنعام وجواذوا كتمان العلم للمصلحة قولوا أخرجاه البخاري ومسلم وبعدين يعني أتى بترجمة مختصرة للبخاري ومسلم الشيخ محمد يقول فيه مسائل نحن كده انتهينا من هذا الباب اللي البعض بيعده كالباب الأول أو البعض بيعده مقدمة لكتاب أي ما يكون هو كده انتهينا الكتاب ذكر الآية أو الآيات الأربع آيات وأثر المسعود والخمس آيات وأسر المسعود وحديث معذب جبل رضي الله عنه وبعدين ذكر قال فيه مسائل يعني دي ثوائد الشيخ محمد عبد الوهابي استنبطها من الآية من الآيات والأحاديث وفي الحقيقة الشيخ محمد يتجلى علم وفقه رحمه الله في أمرين الأمر الأول ترجمة الباب إنه في الغالب بترجم ترجمات فيها فقه الأمر بعد ذلك المسائل والاستنبطات اللي هو بيستنبطها رحمه الله قال فيه مسائل وأورد 24 مسائل سائدة الأولى قال الحكمة في خلق الجن والإنس طيب ما داللوها وما هرقت الجن والإنس إلا هو ودائما إن شاء الله لربنا يصر يبقى أسوال أساس بامتحانات اوزفور من كتاب التوحيد ما يدل على بس ما ربنا يوصلك كده انت هتقرب <تصفيق> لا هو الكلام تقول بنقول ايه هو ال... هو الكلام ده بيقول ايه بحيث ان احنا نركز المتن يعني المتن بحمد الله ما فيش يعني عباره عن ايات واحاديث فسهل جدا الايه الحفظ مش كده اا ففي ففلغ... والمسائل اللي ربنا يعني يعطيه القدرة ان هو يحفظ هذا بلا شك افضل واللي هيبقى صعب عليه بيحاول يفهم المسائل ويفهم هي جايه من منين يعني يفهم وجه الصنباط المساله من أي ومن ايه ومن الايه او من الحديث مش كده بيقول في المسائل الأولى الحكم من خلق الجن والإنس وإنا من إيه وما خربت الجن والإنس إلا ليعبدوا الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه هذه نص منين ممكن من الآية الأولى وما خربت الجن والإنس إلا ليعبدون إحنا قلنا من جملة أقل المفسرين إلا ليعبدون إلا إيه إلا لوحدون ما شاكله إلا إيه إلا لوحد وممكن أيضا من قول تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فعبادة الله مع اجتناب الطاغوت اللي هو نفي الشرك اللي هو الإخلاص ده بنسميه على بعض التوحيد أن العبادة هي التوحيد العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد إلا مع التوحيد لأن الخصومة فيه وإحنا شرحنا أن الخصوم بين الأنبياء وبين أقوامه إن في غالب ال الأقوام أو المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله فأتى الأنبياء والمرسلون بعبادة الله إيه واحدة وقعت الخصوم وقعت العدم الثالثة أن ما لم يأتي به اللي هو بالتوحيد لم يعبد الله لم يعبد الله العبادة الصحيح وإلا فالعبادة تكون عبادة إيه؟ عبادة بطيل ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل ما هي الحكمة الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى التوحيد الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة ولقد بعثنا في كل أمة وإنا يستثنى من ذلك اللي إيه ها هيوستثنى لما أن سمو أهل الفطرة أهل الفطرة هم إيه اللي هم بين رسولين لم يدرك الأول ولم يلحقه الثاني يعني في فترة زمنية لم يسمع بالنبي الأول ولا أدرك النبي المتأخر فسمع به ده بنسمو أهل الإيه الفطرة وبعد رأس النبي عليه السلام نقول من هو في حكم أهل الفطرة؟ لأن لم يعرض نكاه إيه؟ أنبيه إباء أهل الفطرة ومن في حكمه؟ ومن في إيه؟ في حكمه؟ وعلى كل أهل الفطرة لن يسموا إيه؟ يعني لن يسموا أمة لأنهم من القلة أو عددهم لن يصح معه أن يسموا أمة بالأمة. مسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد. الدليل ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن وعبد الله يبقى كل رسول قال هذا لهذا الكلام يبقى توحيد دعوة كل الأنبياء المسألة السابعة قال المسألة الكبيرة هو شيخ محمد بركيتوعمل دي وتجد معظم شرح كتاب التوحيد من المتقدمين لسياست المجد وسياج الحاميد و اللي هم علماء الدعو الوهابية في الغالب بيركزوا على هذا المعنى لماذا؟ لأن البيئة اللي هم كانوا عايشين فيها كان في هذا المعنى ايه اللي كان موجود؟ موجود ناس يصلون ويصومون ويحجون وفي نفس الوقت بيطوف بالأضرح وفي نفس الوقت يسأل غير الله يذبح لغير الله ينزل لغير الله يخاف من غير الله أن يكون موجود في كل الإيه في كل مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يبدأ بالتوحيد وينتقل به ومعه إلى غيره وليس التوحيد مجرد مرحلة هنمر عليها ثم نتركها وكلام ده تطع أكثر لما نعرف شمول الإيه التوحيد إن التوحيد إفراد الله بالعبادة توحيد له هي إفراد الله بالعبادة وقلنا أن معنى العبادة معنى شامل معنى إيه شامل فلما قل التوحيد ده لن فكاك منهم. يبقى هذا المعنى يكون معنى إيه معنى صحيح مبنى على شمول التوحيد لحياة الإنسان الحديث عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا الثانية عشر التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت دامن أثر المسعو من أراد أن ننظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم لك عليها خاتمه فليقرأ إسرد الآيات من سورة الأنعاب النبي عليه السلام موص بهذه الآيات عند موته والذي احنا قلنا يعني وصية النبي عليه السلام التي عليها خاتمه ان كان عادة الملوك زمان في القديم لا يقبلون رسالة من احد اللي اذا كانت مختمة بالختم فابن ثعود استعار هذا المعنى في هذه الآيات معنى الكلام انها من اواخر الآيات التي لم تنسخ معناها لم ي لم ينسخ معناه هو محقه، وهل نفسا بها عند موته يحتمل يعني هذا الأمر لا يبعد لاسيما وبما سعود رضي الله عنه يفهم من ظاهر كلامه. الثالثة عشرة معرفة حق الله عليها، وذا حديث معجز. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدى حقه يبقى حق العبد على الله مشروط بإيه؟ بأداء حق الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة إيه بقى المسألة؟ ما فيش أكثر الصحابة؟ فضل التوحيد فضل التوحيد. لما التوحيد معروف أن البيعي السلام أتوهم بالتوحيد يعني التوحيد يخرج به من الشرك إلى الإيمان فلم يعرفه أكثر الصحابة اللي هو هذا الفضل العظيم ممكن يكون عارف أن التوحيد وليه فضل كذا وكذا ولكن لم يبلغه هذا النص بذاته في هذا الفضل اه ان ظاهر حديث معاذ وحق العباد على الله ألا يعذل من لا يشرك به شيئا كأن ظاهر الكلام اللي هيشتني بالشرك ولا يقع في الشرك كأنه كده ربنا عز وجل انه من الايه من العذاب طبعا دي بشاره عظيمه جدا بشاره عظيمه جدا قد لا يعلمها كثير من الصحابه قال السادسة عشرة جواز كتمان العلم المصلح طبعا هذا لا الك... من التقييد يعني جواز كتمان العلم الزائد أن معاز كتم أي علم ولا كتم العلم الزائد الزائد الذي لا يلزم أن يعرفه كل الناس هو يلزم أن يعرف التوحيد وفضل من التوحيد لما لا يلزم أن يعرف كل فضل إيه التوحيد يبقى جواز كتمان العلم الزائد بشرطه المصلح يعني أحيانا ممكن تلاقي شخص آيات الوعيد تضره يعني هو بطبعه عند نوع من الخوف والخشية من الله تاتي أنت تسرد عليه آيات الوعيد يزداد خوفا على خوف حتى يهلك وفي ناس بدد ذلك فيراعى المصلحة في ذلك السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يصره الثامنة عشرة الخوف من الاتكالي على ساعة رحمة الله تعالى. إن العبد يعبد الله عز وجل ولا يتكل على ساعة رحمة الله. النبي عليه السلام أخبر بالبشرة، أخبر بها، وفي نفس الوقت حذر من ال من الاتكالي عليها. التاسعة عشرة قول المسؤول عمل يعلم الله ورسوله أعلم. نقولنا ما فيه التفصيل الذي فيه. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض من أين هذه الفائدة؟ أخبر بها معاذ ولم يخبر بها وغيرها الحادية وطبعا تخصيص بعض الناس بالعلم هي برضو بالعلم لإيه؟ بعلم الزائد يعني لو قلنا علم يلزم كل ناس معرفته لا يصح ولا يحل أن يكتم عن أحد من الناس لابد من تبيينه الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه تواضع من وجهه من ركب الحمار والأمر الثاني أنه ركب إيه وركب معاذ وراءه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الداب يعني يجوز أن الواحد ركب حد وراء على الداب بشرط ألا يشق على الإيه؟ على الداب طبعا ده بالحسب يعني ممكن لهم ركب وراءه اثنين بس كل واحد يعني إيه تلاتين كيلو مثلا هو هنا ما ينفعش راكب لحد هو اصلا من نفسه 150 كيلو يعني لو على الايه على الدد. برضو ادي برضه يراعى فيها الايه هذه فيها ال 23 فضيله معاذ طيب فضيله معاذ من كم وجه نحاول نتعلم من الصنباط كده ها ماشي اللهم صل خلف ماشي ده انه خصه بعلم وخشيه منه على غير من الايه من الصحابه من الناس فيه ثالث <تصفيق> نفس المعنى نفسه على ماشي احنا عايزين حاجة نبقى على صوره مخصه بيه خصه انه ركبه وراه وخصه ان علمه ما اعلمه كسر من الناس وخصه حاجه ثانيه لا من نفس الحديث جزاك الله خير النواب يقول له لا يتبشرهم في ايه لا يتكلم يبه هو في نفس الوقت لم يخف على معاذ من الايه من الاتكاء كانوا يعني احسن ظن جدا بمعاذ رضي الله عنه الرابع والعشرون عرض شأن هذه المسألة. هي في بعض النسخ قل لك عرض شأن هذه المسائل. يعني لكل الصمتضيات. وفي بعض النسخ قل لك عرض شأن هذه المسألة. فبيحملها كسم وشرها على اللي على مسألة التوحيد. على مسألة اللي التوحيد أو على مسألة اللي هي صديق لها على طول اللي يا فضيلة معازرة. رضي الله عنه أو أنه هي الخوف من اتكال بعض الناس على ساعة رحمة الله تبارك وتعالى الباب الثاني أو الباب الأول حسب, حسب بعض الناس ما بيرقبها قال الشيخ محمد رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى صلى الله عليه وسلم يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك بهم قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله الرواب محبان والحاكم وصححهم والترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لا أتيتك بقرابها مغفرة فيه مسائل ثم ذكر عشرين مسألة طيب كما تعودنا بالنسبة للترجمة تاع البه قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الزن هو فتح المجيد يعني حاول يفهمها لنا بس الموضوع قد يصعب على منه عايز ذول إني باب فأقدر تقول هذا باب لبذاك إني باب خبر والمبتدى إيه محذوم أو تقول باب هذا فضل التوحيد فلما بين ذلك وكرره شرع بعد ذلك يبين فضل, فضل التوحيد فذكر في هذا الباب هذه الآية وعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الآية الأولى قوله تبارك وتعالى من صورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قبل من خشفت المجيد عشان من توف يعني عايزين نعرف معنى الآية باختصار وإيه الفائدة من ذكر الآية مشاكلة عشان إيه كي هنلخص كلام معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبس إيمانهم بظلم صح من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المقصود في هذه الآية هو, هو الشرك إذا من آمن بالله تبارك وتعالى ولم يلبس لم يخلط إيمانه بشرك فالله عز وجل وعدهم الأمن والاهتداء وقول لله تعالى الذين أمنوا لآخر الآيات قال ابن جرير عن الربيع بن أنس قال الإيمان الاخلاص لله وحد الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل كانت سؤول الإخلاص لله وحد وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولن يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة إبا كان ابن ابن كثير ان الامن لهم الأمن يوم القيامة ومهتدون في الدنيا والآخرة Allahumma <coughs> oh, oh, Rabbana Oh. Mm -hmm. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن الكثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا لعبادة الله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة كل الآية عامة تشمل الأمن في الدنيا والآخرة وتشمل الهداية أيضا في الدنيا والآخرة وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يشير إلى الخلاف في الآية هل هذا الكلام من قول الله تبارك وتعالى أم من قول قوم إبراهيم لإبراهيم؟ هنا في الآية السابقة على هذه الآية قول تعالى وكيف أخاف ما أشرقتم؟ في المنظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه وكيف أخف ما أشرقتم؟ ولا تخافون أنكم أشرقتوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال إبراهيم عليه السلام: الله وحده. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هل قرأوا ذلك؟ والله تبارك وتعالى. ده الكلام اللي ساقه من جرير. هذا من الله؟ على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه كأن الله بجله جل قضى بين إبراهيم وقومه فقال الذين آمانوا لهم يلبسوا بقومهم بطنهم لهم الأمن وهم مهتدون ذا القول الأول وذا لرجحهم الجرير وغيره موضة الظاهر أو قال بعض كما نقل لجرير أن هذا من كلام قوم إبراهيم له كأن إبراهيم عليه السلام طرح عليهم السؤال فأي الفريقين يحاكم الأمن؟ فقالوا له الذين آمانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إبقى ده ترجح ابن جرير وذا ظهر الآيات أن هذا من الله عز وجل على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه وبعدين صق أحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم وصاقه البخاري يعني برضو إيه أورد رواية البخاري وعند أحمد أيضا قولها بنفس المعنى الصحابة رضي الله عنهم كما تعودوا لما كوموا عرب لغة العرب بيفهم الكلام على عموم الذين أمنوا من يسؤمنهم بظلم فكلم الظلم في اللغة أعمل مجرد الشرك ففهموها على ما تعودوه من فهم العموم فالنبي عليه السلام بين لهم أكرّاهم على هذا الفهم أنتم صح ولكن في هذه الآية الظلم يقصد به الشرك كم ده نفيد منه إيه؟ الأصل في الألفاظ لما تأتي إلينا نفهم على عمومها وعلى إطلاقها طالما ما فيش مخصص ولا مقيد إلا بدليل مثلا ثم قال وعن عمر أنه فسره بالذنب ده أخص من أيه أو أعام من أيه أعام من الشرك فيكون المعنى الأمن من كل عذاب يعني على كلام عمر لو صح عنه إن الظلم معنى الذنب. يبقى الذين أمانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بذنب لهم الأمن يعني الأمن من كل إيه عذاب يعني لم يأتي في هذا هيامن من كل عذاب وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا يعني قلنا هذا الكلام الظاهر والأقرب والنبي عليه السلام صح عنه في الآية حديث فيجب المصير إليه يعني حتى هذا لصح عن عمر هنقول النبي عليه السلام فسر الآية فسر الظلم بالشرك فصر الظلم بالشرك ثم نقل يعني نقلا مطولا عن شيخ الإسلام رحمه الله قال شيخ الإسلام خلاص الكلام اللي شيخ الإسلام قاله هنا بيحكي القصة أن الذي شق على الصحابة رضي الله عنهم أنهم فهموا الآية على عمومه واضح كده فذا شق عليهم جدا يعني من الذي يلقى الله عز وجل بلا ذنب إذا كان الأمر كذلك فيعني في وعيد شيء جدا فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ان المقصود ان الظلم هنا بمعنى الايه بمعنى الشرك ثم باين رحمه الله اللي فيه عندنا وركز بقى في الايه في النقطه ديت عشان هنلخص بقى كلمه اهميه ان فيه عندنا ظلم بمعنى الشرك دي هنسميه الظلم التام المطلق يبقى الظلم التام المطلق بمعنى الايه بمعنى الشرك يعني الظلم الذي ليس بعده ظلم وفي عندنا حاجة اسمها مطلق الظلم يعني اي ظلم هذا يساوي الشرك وغيره من انواع الظلم واضح كده وفي عندنا الظلم التام المطلق هيساوي لإيه الشرك يعني ظلم ما فيش وراءه ظلم بعد كده يبدأ لإيه الشرك الشرك وفي عندنا مطلق الظلم مطلق الظلم يعني ايه يعني اي ظلم اذهم شرك ظلم العبد نفسه ظلم العبد غيره من الناس يبقى خلاص فهمنا دي على الجانب الاخر في عندنا امن وهداه في امن وهداه مطلق يعني ايه يعني كامل ايه الامن ده الكامل ان العبد ما يدخلش النار مشكلة. الأمن التام والهداية التامة العبد اللي يدخل معها لإيه النار يبقى يأمن من دخول النار ومن الخوف ولا غير ذلك ده الأمن المطلق اللي هو الأمن الكامل الأمن الكامل تصوره كده معي هو بقى إيه النجاة من النار ما مخشاش خالص مطلق الأمن واخد بالك أن هو إيه يتحقق له الامن بدرجة ما يعني اللي دخل النار وخرج منها ثم امن يبقى تحقق له مطلق الامن ولا لا تحقق له مطلق الامن يبقى اه يبقى مطلق الأمن إن يتحقق له الامن بصوره من الصور ممكن ما يدخل النار ممكن ما يدخل ممكن ما يخوف ممكن ما يخوف نعمل بقى المعادلة بتاعتنا ما يبقى الظلم التام المطلق الظلم التام المطلق هيلذى منه ايه الوال شرك لما نحب بقى نعمل علاقة مع الامن والاهتداء اه يبقى يبقى الظلم التام المطلق اللي عبد معه يحرم الايه يحرم مطلق الامن يحرم لا يأمن ابدا يبقى يدخل النار يخلط فيه طيب مطلق الظلم مطلق الظلم الظلم يمنع الإيه؟ يمنع الأمن والاهتداء المطلق اسمها مديت خلاص يبقى كل كلام من يبقى كلام إيه هذا كلام سهل قال من تيمين رحمه الله والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروطة هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمنه ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فبين له النبي عليه السلام ما دلهم على أن الشركة ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء بصفة عامة هذا كلام عام كما كان من أهل الصفاء ثم صاق الآية وهذا لا ينفي يعني كونه يأمن ويهتدي لا ينفي عنه وقد يعذب وهذا لا ينفي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سؤا فقال يا أبا بكر ألست تنصب أليس تحزن أليس يصيبك اللأواء أي الشدة والضيق فذلك ما تجثون بهم يعني ضعف الشيخ الابن رحمه الله والمعنى معنى صحيح. فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئات في الدنيا بالمصاع. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الظلم عندنا في ظلم العبد نفسه بفعل الذنوب المعاصي وفي ظلم العبد غيره من الناس الأكل الناس النصب الباطل الاعتداء على الأعراض إلى آخره وفي ظلم بين بين العبد وبين الله هو الشرك هو برضو ظلم العبد نفسه وليس بظلم لله تبارك وتعالى العبد لا يستطيع أن يظلم الله عبد يبقى أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه لو سلم من ذلك كله كان له الأمن والتام والاهتداء التام واضح ضيط ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا يعني يبقى له أمن والاهتداء بأي نوع كان. قد يعذب معه أو قد لا يعذب بمعنى أنه لا بد أن يدخل ليه الجنة ولكن قد يعذب قبل ذلك كما وعد بذلك في الآيات الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل لهم من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه وليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام مش معنى الكلام لو سأل من الشرك هيامن تماما ولكن هذا الأمن التام والهداء التام بقدر ما معه من الحسنات والسيئات، بقدر ما معه من الحسنات والسيئة فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتباء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم إلى آخر قوله رحمه الله إلى أنقه وقوله إنما هو الشرك لا بيحتمل الآت إن أراد الأكبر الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله هو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. يعني ممكن تقول بعبارة اللي سلم من الشرك الأكبر هيسلم من عذاب أهل الشرك اللي الأكبر. وإن كان مراده جنس الشرك وجنس الشرك هيشمل الذنوب المعاصي كجنس ده دا كله داخل فيه نوع من الإيه من الشرك. ولكن اختص الله عبد وجل بعض أنواع الشرك بأنه لا يغفره والبعض الآخر تاخل تحت المشيئ يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الزنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار في بعض الزنوب سماها النبي عليه الصلاة والسلام والحقها اهل العلم وسموها شرك ولكن هو شرك ايه اصغر وهنفصل فيه ان شاء الله بعد ذلك وبعدين نصدق كلام من المقيم وقتربا في نفس الإيه؟ بنفس المعنى الى انقال المقيم رحمه الله فالمطلق للمطلق اخي المقيم، فالمطلق للمطلق والحصة طول الحص ديت المطلق للمطلق مطلق الظلم هينفي الأمن المطلق بالظلم المطلق هينفي مطلق ليه الأمن والحصص تليه للحصص كلما ناقص من إيمانه نقص من أمنه واهدأ أقول قولي هذا واستوفر الله لي ولك سبحانك اللهمحمدك شدوا الليل اللي أنت استوفره وقت يقول